إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بسم الله الرحمن الرحيم اخوة الايمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة قرآنية جديدة مع اقرأوا القرآن هيا اخوة الايمان الى النور والشفاء الى القرآن الكريم نتلوه ونرتله كما رتله وتلاه سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام برواياته المتعددة التي وردت من طريقي الشاطبية والضرة نرحب معا إخوة الإيمان بضيفنا فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله شيخ عموم المقارئ المصرية مرحبا بكم فضيلة الشيخ مرحبا فضيلة الشيخ انتهينا في حلقتنا الماضية إلى الآية الثامنة والعشرين بعد الماء من سورة آل عمران ونبدأ بإذن الله تعالى مع الآية الثاسعة والعشرين بعد الماء فضيلة الشيخ نستمع بداية إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيء الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم فضيلة الشيخ نريد أن نتعرف على ما في الآية الكريمة من أصول القراء وفرشهم وإنه ما في السماوات وما في الأرض النقل الورش والصنوات دليل النقل لورش وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمل واحذفه مسهلة وخلف له عند الساكن الذي ينقل إليه ورش.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 يسكت عليهما خلاد بالخلاب له وجهين تحقيق والسكن نعم يسكت لحمزة من الروايتين على ايه ال ال وشيء وشيئا فقط والباقون بالتحقيق واضح واضح, واضح فضل الشيء فتح الله لكم وما في الارض ونخف يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يغفر قرأ ورش بالتركيق ورق قورش كل راء وقبلها مسكنة يا أو الكسر موصلا. يعني ورش رقق الراء إذا كان قبلها ياء ساكنة شو كانت ياء لين أو ياء مد أو يكون قبلها كسر. يوفر لمن يشاء ويعدم من يشاء. قرأ السوس بالإضلام الكبير. يغفل لمن يشاء ويعظم من يشاء فضلت الشيخ يضرب الراء المتحركه في اللام وكذلك الباء في, في الميم يغفل لمن يشاء يغفل لمن يشاء ويعظم من يشاء نعم طبعا يشاء ماد متصل لا يجوز قصره ابدا يعني وذلك قال عليه واجب المد. المد لا يقصر أبدا هنا بقى التفاوض في الحركات قرأه ورش ست حركات وحمزة أيضا. وقرأه الباقي بالتوسط إلا أن العاصم بعد مرتبة التوسط له خمس طيب من الذي يقرأه بالتوسط قولا واحدا التوسط قولا واحدا قالون وابن كثير وابو عمرو وابن عامر والكسائي وخلف العاشر ويعقوب وأبو جعفر وإذا وقف حمله يقف بثلاثة الابدال والتسهيل مع المد والقص ماش يشا يشا يشا يشا هو عندنا هشام مثله بس لما سهل سال على التوسيط والقص. من يشاء ويعذب من يشاء عدم الغن لخلف والغن للباقين وكذلك من يشاء من يشاء بالنسبة الخلف ومن يشاء بالنسبة للباقين وغنتوا يا والواو فوز والله وافر رحيم الدعاء في كل الجمل فضيلة الشيخ نستمع إلى الآية الكريمة بروايات السوسي عن أبي عمرو البصري وللله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذّم من يشاء والله غفور رحيم فاتحوا لكم فضلية الشيخ نستمع أيضا فضلية الشيخ إلى الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذّم من يشاء والله وفور الرحيم بارك الله فيكم فضيله الشيخ اخواتنا اخوه الايمان انتهينا من شرح اصول القراء وفرشيم للايه التاسعه 29 بعد ال من سوره ال عمران ونبدا باذن الله تعالى مع الايه 30 بعد ال من اول قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا فضيله الشيخ نستمع بروي ويتحفص عن عاصم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. فتح الله لكم فضلة الشيخ نتعرف فضلة الشيخ على أصول القراءة وفرشين في الآية الكريمة. يا أيها الذين آمنوا مَدْ مُنْفَصِلُ المد المنفصل هنا ما قرأه. بالمدي الطويل أي ستة حركات ورش والإمام حمزة قرأه بالقصر والتوسط أربع حركات يعني قصة حركتين وتوسط أربع حركات كل من قالون والدوري عن أبي عمر قال الشاطبي فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بكل فهما نعم بادره طالبا بادره طالبا الباء رمز قالون والطاء رمز للدوري عن أبي عمرو بالضبط كده ويرويك درر ومخضلا في قولا واحدا من القصر وايه وابن كسي وايضا من الدره الدر الشئ ومن فصلك كسرا ألا حز اللي هو ابو جعفر ويعقوب نعم يقرأني بإيه؟ بقصر المنفصل. وقرأ ابن عامر والكسائي وخلف العاشر بالتوسط قولا واحدا وعاصم قرأ معهم التوسط ويزاد له خمس حركات يعني له وقف التوسط نعم أربع حركات وخمسة حركات ده عاصم عاصم فقط فضلة الشيخ كيف يقف حمزة على لفظ يا أيها في القرآن الكريم يا أيها إذا وقف حمزة يقف بثلاثة أولو التحقيق على ستة حركات والتسهيل مع المد ستة حركات والقصر حركتين كيف نعم يا أيها يا أيها يا أيها فتح الله لكم فضلك الشيخ يا أيها الذين آمنوا مد بدل لأن الهم تقدم على حرف المد قرأه ورش عن نفس القصر او التواصط او المد ونقول بالقصر في المدل قولا واحد نحو امانوا واوتوا أوه. واضح واضح فضلت الشعب لا تأكلوا بابدال الهمزة لا تأكلوا بابدال الهمزة ورش عن نافع والسوش عن ابي عمر وابو جعفر وحمزة عند الوقت أوه. اولا نأخذ ورش وصلا ووقفا ورش اذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلة سوى جملة الإيواء المستثنى طب السوسي من ما ويبدل, ويبدل للسوسي السوسي كل مسكن من من الهمز من الهمز مد غير مجزوم نهملة قولي الميدة كده كم مرة ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مد غير مجزوم نهملة أيها كده أبو جعفر بقى وابقي دلا اذا غير انبئهم ونبئهم فلا واضح واضح فضح الربا لا تقرا الا بالاماله لحمل والكساء وخلف العاشر مم. كيف اربي الربي ورش ليس له فيها تقلي ان فتح بس اضعافا مضاعفه ونخ في اضعافا مضاعفه وأضعافا مضاعفة الذي يقرأ مضاعفة ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بتشديد العين وحذف الألف والباكون بالتخفيف وألف مضاعفة قال الشاطبي والعين في الكل تقلة كما دار اقصر مع مضاعفة وشدده كيف جاء إذا هم ماشي كلا نعم فضلت الشيخ وإذا وقف الكسائي مضاعفه مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون ميم الجمع واضحة أهقاء بالصلة والإسكان قانون وبالصلة قولا واحدا ابن كثير وأبو جعفر والباقم بالإسكان ماشي. تفلحون مد عارض للسكون للجميع فضلت الشيخ نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية أبي الحارث عن الكسائي يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرِّبِّ أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ نستمع وأيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية قنبل عن ابن كثير. يا أيها الذين آمنوا لا ت لا تأكلوا الرباء أضعافا واتقوا الله لعلكم تفلحون أخيرا فضلة الشيخ نستمع إلى الآية الكريمة برواية ابن وردان عن أبي جعفر يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء أضعافا مضعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون فتح الله لكم فضلية الشيخ إخوتنا إخوة الإيمان بارك الله لنا ولكم في القرآن ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ العظام ورزقنا وإياكم تقوى الملك العلام وجعلنا وإياكم ممن يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة أشكر باسمي واسمكم لفضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله شيخ عموم المقارئ المصرية إخوة الإيمان نحن في انتظار أسئلةكم واستفساراتكم لفضيلة الشيخ عبد الحكيم على صفحة البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك عنوان الصفحة إذاعة القرآن الكريم اقرأوا القرآن إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة أترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اقرأوا القرآن ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف مع تحيات عماد الدين عبد الخالق